صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الفلا 119. ولك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 110. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما 119. والذين بِمَا بما أنزل وَمَا وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون 110. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم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 119. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا 110. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون 111. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون 119. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون 110. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا, قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء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 ما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا ينصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون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 119. أزواج مطهرة وهم فيها خالدون 110. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم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 113. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع وَهُوَ بِكُلِّ بكل شيء عليم 114. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا اتجعل فيها من يبسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انني اعلم ما لا تعلمون 119 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين 110 قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا 121. إنك أنت العليم الحكيم 122. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بِأَسْمَائِهِمْ أنبأهم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 122. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين 123. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من 114. فأزل عَنْهَا الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه 115. وقلنا اهبطوا وَلَكُمْ فِي عدو 116. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين 117. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَمَن يَضْلِلْ عَن سَبِيلِي فَقَدْ ضَلَّ 119. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها يا بَني إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ على فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تجزي نفس عن نفس شيئا.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 114. الصَّاعِقَةُ الصاعقة وأنتم تنظرون 115. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون 116. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى 117. كلوا من طيبات ما 117. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 118. وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا 119. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم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 124. فادع رَبَّكَ ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقفائها وفومها وَبَصَلِهَا وبصلها 125. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير 126. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم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 117. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون 118. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه 119. وإن منها لما يشطط فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما